إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماعات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بها